رمضان يا نفح الجنان نسك من سنى وانزلت منا كلها من والعناء تقض لكل ارواح شوقا والمنى ذات نفوس المؤمنين لهواها وشمت بقران وطاب لا غاصت وقامت والدعاء نجواك فقدنا يا رحمان يا balna ya rahman